وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ تَفَرَّغُوا يُنَادُونَ لَمَ خُتِمَ اللَّهُ أَكْبَرُ مِمَّا قُتِقُمْ أَنفُسُكُمْ إِذْ دُعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَ قالوا ربنا أمستنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل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 أرسل لكم من السماء رزقاً وما يتذكر إلا من ينيب فدع الله مخلصاً له الدين ولو كره الكافرون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 لمن الملك اليوم لله الواحد القهار